الله لطيف خبيب يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصاعب خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير